والآن مع الشريط الثامن الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوع أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فيه بيان مشروعية الجهاد في سبيل الله وكذلك وفيه بيان السبب الذي من أجله شرع الجهاد في سبيل الله وأن الله سبحانه وتعالى لم يشع الجهاد لمجرد سفك الدماء فقط بل شرعه سبحانه وتعالى لإقامة الدين فقوله حتى يشهد أن لا إله من الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذا هو الدين ولذا قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فمقصد القتال والجهاد هو ان يقوم الناس لرب العالمين ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بريده كما في صحيح مسلم قال امرهم أن يدعو الناس إلى كلمة التوحيد إلى شهادة إن لا إله إلا الله فإن أبوا فأمره أن يقاتلهم وكذلك في خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلم نعم الطالب انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فالمقصود من القتال والجهاد هو نقامة كلمة التوحيد وقد يحصل القتال أيضا لمن هو مقيم لكلمة التوحيد قد يحصل القتال لمن هو مقيم لكلمة التوحيد إذا حصل منه ما يوجب قتاله فلا تلازم بين القتال وبين الكفر في جميع الأحوال لا تلازم بين القتال وبين الكفر في جميع الأحوال وإنما الذي يقاتل لإقامة الدين والتوحيد هو الكافر وقد يقاتل من ليس بكافر كالمفسدين في الأرض إن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم يقطعون على المسلمين طريقهم ويسرقون أموال الناس ويفسدنا في العرض هؤلاء يقاتلون مع إسلامهم دفعا لشرهم وفسادهم وحفظا لأموال وأعراض المسلمين كذلك يقاتل الصائل الصائل هذا يقاتل دفعا عن النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأل قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذماني قال لا تعطيه قال رأيت ان قاتله قال فاقتله فهذا يقاتل مع اسلامه لكنه يقاتل لانه صائل يقاتل بفاع وقد يقاتل تقاتل الطائفة وهي مسلمة كما حصل في قتال البغات كما حصل في قتال البغات قال الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تثيئة الى امر الله كذلك يقاتل الخارج عن طاعة الامام على وجه على وجه يريد به شق عصى المسلمين كما جاء في حديث الذي جلدي بصحي مسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم من اتاكم وامركم على رجل واحد يريد ان يشق كلمتكم فاقتلوه كائناً من كان فإذن أنه لا تلازم بين القتال والكفر يعني ليس كل من يقاتل فهو كافر ليس كل من يقاتل لكن يشرع قتال الكفار ل على كلمة التوحيد قال امرت ان نقاتل الناس يعني المراد بالناس في هذا الحديث حتى يشهدوا ان لا اله الله المراد بهم الكفار هذا عام اريد به الخصوص عام اريد به الخصوص ما يقاتل كل الناس المسلم والكافر لا امرت ان اقاتل الناس عام أريد به الخصوص لماذا خصصنا قلنا عام اريد به خصوص بقوله حتى يشهدوا أن لا اله الله مفهومه ان الذي يشهد لا اله الله ما يقاتل الذي يشهد لا اله الله لا يقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة إذا كان ممتنعا عن الإسلام فهذا يقاتل طيب وإذا قال كلمة التوحيد ودخل في الإسلام لكنه امتنع بعد ذلك عن أركان الإسلام كالصلاة والزكاة يقاتل ولا لا يقاتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانعي الزكاة قاتلهم وما وجه ذلك لأن الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصم من قال كلمة التوحيد إذا أدى حقها إذا أدى حقها كما قال إلا بحق الإسلام وذلك لما عارض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر صديق في قتال الممتنعين عن الزكاة قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله قال أبو بكر إلا بحقه يعني ما أدوا حق هذه الكلمة فمن حق هذه الكلمة وأنت تشهد لا إلا الله وعننا محمد رسول الله أن تؤدي الزكاة لأنها ركن الإسلام وهي حق المال ولذلك قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاء طيب حكم تارك الزكاء أصلا ما هو, ما هو حكم تارك الزكاء تاركها جحودا على سبيل الجحد لفضلية لا شك أنه كافر أما تاركها بخلا يعني يبخل عن أداء الزكاء الشح يعني هو الذي منعه من أداء الزكاء فهذا الصحيح أنه لا يكفر ليس بكافر لماذا؟ للحديث الذي في الصحيح بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل للممتنع عن أداء الزكاة يوم القيامة أنه يكوى قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وإذا جعل له سبيلا إلى الجنة فهذا يدل على أنه ليس بكافر لكن يعزره الإمامة الإمام يعزر الممتنع عن أداء الزكاة بخلا وشح يعزره قال بعضه للعلم يعزره بأخذ شطر ماله بأخذ شطر ماله يعني يأخذ نصف ماله طيب نصف ماله يأخذ يأخذه تعزيرا له لشحه واستدل بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء هذا الحديث الإسناد حسن بحجز الحكيم عن أبي عن جد إسناده حسن لكن اعترض بعض أهل العلم على هذا الحديث من جهة المتن حتى قال لإمام أحمد لا أدري ما وجهه قال بهز بن حكيم عن أبي عن جد حسن لكن ما أدري ما وجهه هذا الحديث فقال آخرون هذا الحديث يعني فيه التعزير بالمال وليس له نضائر في الشر وقال آخرون بل له نضائر في الشر كتحريق متاع الغالب الذي يغل من الغنيمة ماذا يصنعون به يحرقونه متاعه ثم لو لم يكن له نظائر فالحديث أصل بنفسه الحديث إذا ثبت أصل بنفسه لكن يارد على هذا ما في صحيح البخاري لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عماله على الزكاء وأخبره عن العباس وعن خالد بن الوليد وعن ابن جميك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي ومثلها ألم تعلم أن عم الرجل صنوا أبيه يقول العباس علينا إن كان على العباس ما أدى زكاة مع أنه أدى زكاة ما نقدم زكاة سنتين واضح وهذا استدل به علماء على جواز تقديم الزكاة قبل موعده في مصلحة إذا جاء أقوام فيه انفاقة شديدة وفي مصلحة لا بأس من تقديم الزكاة ثم قال ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه يعني ما تعرف أن العم الرجل من صنو أبيه يعني خرج من أصل واحد الصنو الأصل فهو بمنزلة الأب يعني وشتبي فيه وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس درعه في سبيل الله هؤلاء لهم أعذار فاعتذر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله يعني ما وجدته عذر عاب عليه ولم يذكر أحد من الرواة أو النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عزره بأخذ شطر ماله فإن قلت إن عدم النقل ليس نقلا للعدد يعني كون الرواة ما نقلوا هذا الشيء لا يدل على عدم وقوع هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو التعذير بشطر ماله قلنا يفرق إذا كانت المسألة مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله فإن عدم النقل نقل العدم وهذا مما تتوافر فيه الهمم والدواعي على نقله إذن أي كان فمانع الزكاة الممتنع عن أداء الزكاة شحا مع أقراره بفرضها وركنيتها هذا لا شك أنه آثم وأنه يستحق العذاب من الله عز وجل يوم القيامة إن لا يتوب الله عليه قال وفي فعل أبي بكر رضيه عنه وإجماع الصحابة مشروعية قتال الممتنعين عن أداء الزكاة طيب الصلاة كذلك الصلاة كذلك لماذا قال أمرت أن أقاتل حتى يشهد أن لا إله الله وأن محمد صلى الله ويقيموا الصلاة, ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ودليل آخر أيضا نص في المسألة في الممتنع عن أداء الصلاة في الممتنعين عن أداء الصلاة لما ذكرنا بصلى الله عليه الجور قال يكون فيكم أمراء تعرفون وتنكرون قال الصحابة أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا قال لا ما صلوا فمفهوم المخالفة أنهم إذا تركوا الصلاة يقاتلون عليها طيب ويدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى الفجر فإذا سمع الندى أمسك وإذا ما سمع الندى أغار عليهم قال وحسابهم على الله اي ان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حساب الخلق وفيه اثبات عصمه دم ومال المسلم اثبات عصمه دم ومال المسلم وفيه ايضا اثبات حل دم الكافر طبعا في حال الجهاد إذا كان الكافر حربيا أو إذا رغب الإيمان في مقاتلات الأعداء ويفرق بين الحربي وبين المعاهد فالبعض نساء الله العاثية إذا رأى كافراً في بلاد المسلمين أراد أن يخفر ذمة المسلمين ويقتل وربما تعلق بقوله تقتل المشركين حيث وجدتموه فاقتل المشيكين حيث وجدتمهم هذا خطاب من الله لنبيه وهو خطاب للأئمة الذين يقومون بجهاد الكفار كذلك هذا يكون الكفار الحربيين أما الكافر المعاهد المعتمن فهذا لا يجوز قتله لماذا؟ لأنه غدر غدر في موضع الاعتمال وإذا عهد الكافر وعود خلال بلاد المسلمين لم يجز لأحد قتله لن أخيانه وفيه إساء الإسلام وجاء النص في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منهما استطعتم فيه وجوب الكف عما حرمه الله وأنه لا يعذر أحد في ارتكاب شيء مما حرمه الله لكن ينبغي أن يعلم أن ما نهى عنه الشارع فهو على قسمين ما نهى عنه نهيا مؤكدا وهذا هو الحرام فهذا لا يجوز لأحد أن يأتيه إلا في حال الضرورة كما سنبين وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه, إليه كمن يأكل الميتة ليدفع عن نفسه الهلكة لكن يأكل بمقدار ما يدفع عن نفسه بمقدار ما يدفع عن نفسه هلك فإن ذلك فهو ظالم وباغ قلنا ما نهى عنه الشارع على سبيل التأكيد وهو أنهي الجازمaciones وهذا يسمى عند الاصنيين بالحرام وما نهى عنه الشارع لكن لا على سبيل الجزم والعزم وهذا يسمى عند الاصنيين بالمكروخ المحرم اول مكروه كراهة تنزيهية فالاول يسمى مكروه كراهة تحريمية والثاني كراهة تنزيهية الدليل على هذه القسمة والتفريق بين نوعي المنهيات قالت أم عاطية رضيها عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, ولم يعزم علينا. نهينا عن على اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فهناك نهي مؤكد وهناك نهي لم يعزن فيه فهذا تركه او لا اما الاول فتركه واجب الاول تركه واجب لا طفل المرحل اما الاول فتركه واجب والمحرم ايضا نوعان وهذا ايضا له علاقة وارتباط ايضا في المسألة قبلها في اعتبار الاصول المحرم نوعان محرم تحريم المقاصر ومحرم تحريم الوسائل المحرم تحريم المقاصد هذا لا يجوز فعله بحال إلا في الضرورة واضح وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فأجاز الله قول كلمة الكفر حال الإكراه فالمحرم تحريم المقاصد كالشرك وغيره هذا لا يجوز اتيانه اللي في حال الضرورة والإكراه والنوع الثاني من المحرمات هو المحرم تحريم الوسائل فهذا يباح عند الحاجة يباح عند الحاجة مثل بيع العراية كتاب الويوع بيع العراية ما هو بيع الثمر على رؤوس النخل مع الثمر الذي في الارض مكيلا الثمر على رؤوس النخل ما يعرف كيلو مش على وجه الدقة صح والثمر اللي عندك تحت مكيل معلوم رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في بيع العراية هذا من الربا ولا لا لأنه يحصل فيه تفاضل او جهالة بالتساوى الربويات اصناف الربويه الخمسة التي جاءت في حديث عباده الصامت البر بالبر والقمح او الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فلا بد من المساواه تبيع, تبيع تمر مع رطب او تمر مع تمر لابد من مساواه لكن هذا الربا محرم تحريم ايش ربا الفضل يسمى هذا يسمى ربا الفضل محرم تحريم وساع طبعا عدم العلم بالمكيل جهالة. واضح كالعلم بالمفاضرة فلابد اذا اردت تبيع تمر مع تمر لابد ان تعلم يقينا التساوي في الكيف صاع صاع واضح يا اخوان طيب رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية قال يأكلونه تفكها الحاجة للرضب ان الواحد اشتهي يأكله فاكهة مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم فاكهة عند العرب في جزيرة العرب فيشتهونا فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الثمر اذا كان رطبا على رؤوس النخل على حسب ما يقدرها الخبرة مع الثمر المكيل ثمرا واضح يا اخوان فاخر العلماء من هذا ان ما حرم تحريم الوسائل فان الحاجة تتبيح الحاجة دون الضرورة واضح يا اخوان طيب عندنا هذا مراتب مرتبة الضروريات ومرتبة الحاجيات ومرتبة الكماليات واضح النظر الى المرأة محرم ولا لا محرم لكن اذا جاء تخطب المرأة يجوز تنظر اليها يجوز لمن النظر الى المرأة محرم تحريم الوسائل لانه قد يفضي الى الزنا وتعلق بها لكن ابيح ليش للحاجة لقصد الزواج ولا لا في ناس ما زالوا يمنعون من النظر الى المرأة ولا لا ما زال من النظر إلى المرأة وهذا حبيغة يعني خروج عن الشرع وتنطع ويحصل بسبب من الفساد ذات البين بين الزوجين ومن الحسن والندام على عدم الرؤية ما هو معلوم قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هناك فرق بين الأمر والنهي الأمر معلق بالاستطاع والكث ما قال فيه الاستطاع لأنه ترك والترك كل يقدر عليه واضح؟ طيب قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إذن مفهومه أن التكاليف مناطة بالاستطاعة وهو كذلك قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرس حتى الأركاب العاجز عن إقامتها يعذره الله سبحانه وتعالى ويأتي بالبدل إذا كان لها بدل دليل, دليل حديث عمران بن حسين الذي في صحيح البخاري كان مريض وفيه باسور مثل ما نعرفه الآن في زمانيان الباسور نفس المرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما والقيام في صلاة الفريضة ركن ولا لا ركن من أركان الصلاة قال فإن لم تستطع فجالسه فإن لم تستطع فعلى جمع فإذا حتى الأركان مناطح بالاستطاعة الشيخ الاسلام في مجموع ترك المامور اعظم من فعل المحظور ترك المامور اعظم من فعل المحبور. ثم قال وسلم فان فان لم تستطع فعلى جنب فاذا حتى الاركان ترك المامور اعظم من فعل المحبور. ترك المامور أعظم من فعل المحبور ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على المياه في تحذير من, من أسباب الهلاك وفيه وجوب الاعتبار بمن سبق فإنما أهلك الذين من قبلكم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب هلكة الذين من قبل العظة فاعتبروا يا أولي الأبصار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى بعد أن قص الله علينا قصة يوسف عليه السلام أخبر, أخبر الله عز وجل أنه, أنه قصها للعبرة ونبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أهل الكتاب من باب العظة والعبرة وتحذيرا لأمته لأنه قال لا لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة فإذا أخبر عن شيء في الأمم السابقة وأن هذه الأمة سيكون فيها من يتبع الأمم السابق حذب القذة في القذة فهذا لا شك أنه تحذير من مشابهتهم ما سبب هلاك للذين من قبلنا؟ كثرة مسائلهم كثرة السؤال على وجه التنطع على وجه التنطع لا يحرم السؤال مطلقا وإنما المحرم والمذموم هو السؤال على وجه التنطع والتشديد وهذا شأن الذين من قبلنا كما أخبرنا الله عز وجل في سورة البقرة أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة جاء الأمر مطلقة واضح يا إخوان قال ابن عبست وذبحوا أي بقرة لأجزأته لكن شددوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ثم قالوا بعد ذلك رادوا أن يسألوا عن لونها, عن لونها. فشددوا فشدد الله عليه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبه بهذا الاعتبار أو يخشى أنه يكون في الأمة من هؤلاء من يسأل عن سؤال فيشدد على الأمة كلها بسببه قال في الصحيحين محلي ثبي سعيد إن أعظم الناس جرما من سال عن مسأله فحرمت من أجله ولما قال نبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الناس حجوا أو الله كتب عليكم الحج فحج فقام الأقرى بن حابس فقال يا رسول الله في كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو قلت نعم لو واجبت ولو وجبت ما استطعت ثم قال فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء السؤال على سبيل الترطع أو التشديد أو السؤال الذي يجلب المشقة للمسلمين اولا السؤال الذي يكون فيه الحرج والاعراض عنه والكف عنه اولى كما سال الرجل النبي صلى عن الملاعنه وهو قذف الرجل لزوجه وليس معه شهود قذف الرجل لزوجه في الفاحشه بلا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم عاب هذه المسائل وكرهها وكره سؤال الرجل عن ابي ثم سال النبي صلى الله عليه وسلم من ابي قال ابوك ابو خزافه حذافه, حذافة فالشاهد يرى خوى انه السؤال على وجه التنطع او على وجه الاولى للاعراض عنه كما في اللعان او على وجه يوجب المشقه على المسلمين أو على وجه الاعتراض على الشر على وجه الاعتراض على الشر بلا شك ان هذا مذموم اما السؤال على العلم الشرعي على صفه على على على وجه ينتفع به في دينه فلا شك كما سأل أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال لقد علمت أنه لا يسأل هذا أحد غيرك لما أرى فيك من الحرص على العلم وقال أنس وغيره من الصحابة كان يعجبنا أن يأتي الأعراب من البعدي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم واضح وقال النوع في فوائد هذا الحديث قال وفيه أن السؤال الحسن يمدح صاحبه وكاد وهذا من الدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام والدين والإيمان قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم واضح يا أخوان طيب قال واختلافهم على أنبياء المراد به أيضا الاختلاف على أنبياء على سبيل المعارضة بين الشر والمعارضة بين الآيات كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه مختلفين في القدر فغضل فكأنما فقئت في وجه حب الرمان فقال إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم والله بعث الأنبياء حتى يكون الناس أمة واحدة فلابد من الاعتلاف ويحصل الاختلاف في الشرع باتباع المتشابه منه باتباع المتشابه منه وهذا سبيل الزائغين نصر الله العافية فلابد من الاستناب الاختلاف في الشرع وهناك أما الاختلاف الذي جاء به الشرع كالاختلاف في صفة الإقامة بالتثنية والإفراد والاختلاف في أدعية الاستفتاح إلى غير ذلك فهذا لا يعد اختلافا فهذا كله شرع من عند الله فهذا ثبت فعله وهذا ثبت فعله فهذا لا يقال إنه اختلاف بل هذا من شرع الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه